حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهانه من يعلم أن الله خالقه لا يرمي أن أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبس بطين نعم فتا أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضواني فمن أحبهم قد نال منزلة عد الإله وجازاه بإحساني يا طيباء يا طيباء I can't let it go alone uh -huh. I love a Ransul Back up. يا رب العلم المصطفى بلغ مقاصدنا و ربنا وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا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 فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذ رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي